لا اله الا الله أشهد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 می‌خوام حي على الفلاح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 الله اکبر الله اکبر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 الله لا اله إلا الله، الشهاد。 I أشد <شدوى> أن محمد رسول الله <حي> love